وما أوصلنا من قبلك مر وسول ولا نبي إلا إذا تمن القشيطان في أمنيته فيسخ الله ما يلق الشيطان فيسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليألم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم